ينهى الانسان لسانه عنه المدح المده عنه لان هناك مدح مؤمولين نؤمر ان نمدح الغير ولكن في اطار الشرع في اطار حدده بالشرق لان هناك مدح منهي عنه المدح المنهي عنه له محاذير لماذا نهى الشرع الحنيف عن هذا النوع من المدح المدح في بعض الافات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 كارثة المندوح انه يكون تقريب من افة العجب وقريب ايضا من افة الفطور عن العبادة ولعل النبي الهر صلى الله عليه وسلم قال لنا احثوا التراب في وجوه المداحين الذين ينبخون الناس وحثوا في وجوه المداحين ورجل على رجل فقال الذي يعني ان عبدك هذا تقرب الي بمكتك وانا على سبحان الله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 Wstawił mężczyznę هذا ان الانسان لا يعتدح مثلا زوجته في البيت أو ابنه إذا تفوق أو زوجته إذا قدمت له طعاما شهيا أو خدمة معينة او امر معين. لازم هنا هذه كلمات يعني لل لتلتقيق الحياة في البيوت جزاك الله خيرا بورك لنا فيك قواك الله وعانك علينا رزق الله الصحة حتى تستطيع ان توصل. هكذا يقول الزوج لزوجته وتقول الزوجة بورك لنا فيك يعني الدعاء والثناء هذا في البيوت ليس من باب هذا المثل